ان شاء الله هناخذ الفيش براثة. انا عايز اترى ان اخلق بين الفيش برزايب وفاقيب ان البرزايب تلتناه عن طريق الفيش. ازاي? في الترميل اولا ان كنتم بعض الديبان كده كنتم اقول لك ان انت من دخل يعني انت يتحرك الحيوان او الانسان لم يجب من السمكة يتعلق بصير. في ممكن ان البرزايب اللي كنتش يتعمل لها حاج. يمكنش قص على حاج. خلاص بسيه عملت ايه? لقالتك. يبني اقول علاقة ايه خيش. اما تعيش مثلا نهار ده ده. دي اللي مش عمس ماشي كحيوان. كحيوان. ايه التفاليات ممكن تقرص عليها. ممكن تفاليات الموضي السمكة ومنتقصش علينا. ماشيين كحيوان. طب واحد يقولي طب انا من هل تخذ سمكة زي. ده ده مرسل برطون مهم. طبعا من اللحمة العادية في طبعا من السمكة عدل بعد مضى تمامين جنيه. بل المشاكل يجب تلك الرحمة تمامين جنيه. ويجب تلك سمك بعشرة وتمتشرة جنيه. بعد الليلة. صحة الله غلط. إذا ده بروتين البديل ليه. ماشي. ده غير. ام. اعلى مضى للشقوق الحيواني. السمك. احسن بروتين ساخن الحض. السمك. خلاص يا جماعة. ففيف قصاد دول قايم على السمك. فإنت مطلق في السمكة إيه؟ إنك تكون أكبر حاجة ممكنة، تكون ممكن سحيطات قلبة بحيث إنك رب لحمة إيه؟ كتير، فتعرف تأكل إيه؟ كتير خلاص يا جماعة؟ طيس، لما يجيها الطفل بقى عليها، وإيه؟ يموت هالي يبقى أنت كده ضيعت السروة السمكين، أو حتى مش يموت هالي يوعي تأكل تلك اسمها واللي عملاء ترنتيشن، خلاص، فإيه ماشي تأكل واحدة بتتعود حاجة حاجة حاجة بتأكلها حاجة بتشكشكها فمش طاعة بتأكل طويب صحة والرمان فبدلا ما تكلبشي لا مستر يبقى تلاها حاجات ايه صوبيار بدلا ما تبعها ماذا يتبعها ايه صوبيار خلاص فانت كدكتور بطري السبب كدان اتبعها كحيوان خلاص لها أمضار وحارتك بتعليقه لها أبراك وحارتك بتعليقه حد إيه من المنزلها عدت المنزل على الـ 122 ايوة وإنهم يمبر سعيد أو يمنح على خلطين شرطة كبيرة هكذا يمكننا أن يكون يعني المنجين اللي بتخبصوا السمك يعني مش كبيرا بتنا المنجين. المنجين اللي بتخبصوا السمك. وايه؟ السودة كانت لها زيته وكانت مش عارف ايه متخضر. كل ده ايه? وحاجات ما تسيب السمك. احنا لو دينا السمك بحقا ربنا هناخد تربة. ما بودا عايزين تربة كمين? الاسناك. في السنة الرابعة ان شاء الله لو ما تاخدوا مدى السنة الاسناك دولت المنهج امرارك متجرية. ودولت التاني امرارك ترية. والدود التالي هيوشاك على سنة من المساعة خلاص؟ فالأمراض في المثالية ايه؟ كتير طيب احنا المسس يحطني مين؟ الأولاني عشان محطة التأشي كده؟ كده؟ اه ده وكروعي سنة في المثال الأولاني صح؟ احنا نتفل <تصفيق> <صف> <قصف> luz ni ga ni sistem taman sama ni chais ma alu to traba yi 1 galina min tasha sha sha u to zo ahna asan btermi da ta khod ein ma sha khod to to kan ha to ashiya minin boss to za a khis bay kida ya da ma tkun dunya wal akha A še nič zemi, zemi kasi, na imen je našna krastešja, to ali je našna to je našna krastešja, krastešja, to je To مثلا اوت و او فين في البلاز اللي احنا عاملينه النهارده هنركز على الاكسترن مش هناخد ولا واحد انترن لا حاجه في البلاز عشان بقى احنا بنفهم منه البرتوزوا سامه ولا ولا حاجه فين؟ في فين تست يبقى احنا هناخد ام اللي هناخد يا لا. لا. على الجلد من بره يا اما على على الزعان خلاص يا جماعه ماشي بكره الشاء الكراسيش انتيرنال اكسبيرمنت اكسبرمنال مش عندنا ان اصبر على قطع اكسبيرمنال فعشان كده خدنا مين الكراستريشن اللي كنت جوا فيه اكسبيرمنال في وفي احنا لو استنينا <تسجد> بس يعني احنا مش هنتعرض لاي حاجه ايه انترن <متحد> مش هنتعرض لاي حاجه ايه انترن <متحد> برضه عشان ما نزودش الدنيا ايه عليكم وفي حاجه تكون كده اشل السشن مش حاجه طويل يعني بجد كلاسيك كلاسيك ده ايه كرستش ريب العرض اسمها كرستش فيها. انت لو رحتل بتوعديوك تقسيم الحيوان هلوكو كرستش فيه مجموعة جبيرة جيتة. عاقلية جمبارية. وعاقلية كبورية ده طبعا كبير. هل الجمبارية جبيرة زيت؟ لا. باش تتركوهم كرستش يعني ايه كرستش يا. الجزء اللي برا اللي هو عامل زيال ضغطة دانة بقشره. ماشي. وبعد كده الجزء اللي جوا ده هو اللحب اللي هو كين نفس. الجزء اللي برا دانة سمينك رباص. دليل. كرباص. كرباص اللي كان بذكر من كتاب المنظرين اوهل ارشدو لك كده كانت مشوين حاجات كده زي بتوع السمك هتليه على كرباص. كرباص كانت بذكر. باسمه ايه? كرباص. كرباص اللي باني كانت ايه? ايه حذرتك انت حطيت المية بعد ساعة هتليه جلتك كرمش. ايه? ايه المية اتناه ملح تحطيش ايه? المية من جسمك. فضفته سموتي فاقين جلتك ايه? مكارمش. لانت لو حطيته ساعة. ايه. تخيل الاستاذ ده قاعد كل حاجته فين المايه هيكمل بقى خالص ربنا ما عطول حاجه اسمها كده بره حاجه جامده كده اللي هو الكريبتوم بتاع ده اسمه ايه بارابار خلاص اللي في انت لما بتكلك تستخدم الجمبري والكابوريا مع ايه شات خلاص يا جماعه طيب بس عندنا حاجات ما هيش فرزتك زي الجمبري والكابوريا وعندنا حاجات بس فاهم ما اسمها اتنين قال الحاجات الكبيره يعني كراستش من؟ بالعلم والشاجات اللي برستشت كابل عليها لوار كراستش يبقى قسم الكراستش ايه؟ بالكاسمية حير والحير ديس يجددره زي نين؟ بالكبوري وذول من؟ برستش واللوار لوار زي حدنا نرده بعد شوية وذالتي ايه؟ برستش يبقى قسمها الحير ومين؟ والوار الأقتي دي مان؟ برستش زي جددره زي نين؟ بالكبوري والاقف ده ايه ما تيجي هاي رقمين لو طبعا ده بدل نمبر ست يبقى النهاردة واجبنا قلنا خلاص ما عادش هنتبع مين لان نمبر برضه فنيجي بقى للبرسنت برو نيجي الدكتور سامح يسيني ايه شوفوا Ahoj magmova smo aisu buda, aisu buda, smetani, aisu buda, smetani, aisu buda. In magmova tani In magmova tani je kubi buda, in magmova teta branh i ura. Vzajnega magmova tani je kubi buda, kubi buda i كوب الكودة برانك يور خلاص يابلاء؟ ايزو كوبه؟ بايكرا برانك يور لايزو كودة مش رفك فالكو في الواحد فرص اسمه سايتروس سنو فانو لكي تلا قالوا جميل اولاني اسمه تاني؟ سايتروس البرانك يور انا فقال فى الواحد بعض اسمه؟ اسمه تاني؟ أربولاس اسمه تالك؟ أربولاس الكوب الكودة انا مفتان كلام ادنين انا نفتهم عامنين؟ واحد مزر في دول مع ثلاثة مشترهم كلهم مصر وعمل ماشي؟ بس التاني انت شريحة تتطعر وده الشريحة نطب؟ عمل وده الشريحة نطب؟ عمل لبقتلت بس اليوم؟ لا بس من بس لبقتلت على بسه على مصر ايه؟ بس ايه هم ادود؟ بحاجة اسمان يورميه؟ بحاجة اسمان يورميه جلس دينيه المصر ده عمليه بحاجة كالي بس كالي <تصفيق> بس <تصفيق> كالي بس دول كل اللي نفضهم من أرضه في كرستيشو. يباً عندنا هاير ومعندنا؟ لو. لو. اللوة دي هي الي براكسين تباً لها تلات. اتنا جميع. أرس و بودة. و كوب بودة و برنج من بس. البركسيو نفض من أرد و لاتين بس. بس. اللي كوب بودة هنفضهم تباً لها. حاجة معها ليرنيا مجالس قلبس. ليرنيا مجالس قلبس. طيب. كل دول هنأخوهم كل نظر. وكلهم يكون شراحة عندنا معدل تجنازل. يا بلا الجاسة فين العمل. يعني لو داكو انه ننشق عمل الاسل. يوجد فيه فاكسات مينة. اللي ارداتك. حاجة معم حاجاتك. طيب. اتنسي اول واحد في السايكة. طبعا شميعا شميعا شميعا اتو كده? يقال ان السايكة النظر. هل ليه معنى لك. اكمال الاسل ايه? لأنه شجالك انت المجيز تخصت بعض الأمراض اللي جيلة في الفريق أو بعض أمراضي الجنة. الحاملات التانية. تباً لأخذتوا ليه مع الأخذ دو مع المجموع دي لأنه ده ترستشك. فأنا درست مع مين؟ معه ترستشك. لأنه ترستشك. فدرست معه ترستشك. شجالك انت المجيز تخص. والله لو جاتوا شخص وليه شكل أو اسمها يزيبودة قدال البطور شخص قوله زي مين؟ الثائل او اللي فاهمينها تقول له مين؟ الثائل السؤال الثاني هو شغال باراسيت ولا لا؟ هتقول له نعم، باراسيت امال احنا بندوس ليه يا ابني؟ عشان شغالك انت من دول تصص في بعض امراض اللي هم مين؟ دول بقى انت تعرفهم دي اسم حد كده لا قدر الله لا قدر الله فاكر نفسك كنت شغال انت بتتصص مين؟ يعني فاكر مين اللي في الفسوس؟ ايوه ها فسوس تروح ما كده ما خدماش لان كان تبع عادل فيليه لا ايه هوت ام لا كفايه ايه كنا بنقول ان السكلوبو شغال بيرست ايميكروس صح كان الكروس بيتكون جواه بعد كده السمكه دي بتاكله بيتكون جواه غير الكروس بعد كده تشكيله الكروس يعني يبقى شغال ليه مين للتايفلو كروس برس يا ماما ده اول سيستولا السيستولا الثانيه اسمها هيمينو ليبس لان سيولات في اربعه هيمينو ليبس اتوتة منهم اسمها هيمينو ليبس ايه لان ان متوتة اي <تضمنط في حبيبة> <تضمنط في حبيب> ده را كان كالاس اسمها ايه دي اسمه ده الدراكس ده ده كان كالاس مدي لينس ده كان كالاس ده بعرف اسم ده حضرتك سموها ديركانتكولاسيني باللاتيني ومين الانسس جاي منين من لاتيني من اسمها تاني ديركانتكولاس ميدينس الحتة اللي بتيجي تبع في الرياض احنا اللي بناها عليكم السنه دي 200 اولادي صح ما خدناش في الرياض دي ايه اللي حصل ايه اللي فيها القدر بتاعتهم بتبقى تتكتب يا جدعان خلاص ما حدش يذاكر الحتت دي لاعلى تتصاعد وتصير تتكثف وتطلع كده خلاص بس انتبه المكعب ده فتحه صغيره كده اهو عشان تطلع وتستنزف وتنزل من الخزان طالعه عشان دي سمات تخش ايه تاني بتطلع امتى بتطلع امتى بتطلع لما نحس ان الجو حوالين الميه دافئه ليه لان اصلا الميه الدافئه دي ميه الابار اما طبعا في المدينه بنشرب ميه ايه الابار الناس عايزه تنزل وطبعاً بسحرة فالمية السحرة بتقات سفر شوية فالمية بسفر القادة بشكلة ايه؟ هيا فاول ما ترد تطيق لها في المية وتحسل الدفع ثم يطلع عروسة كده حتى ايه؟ البيض. ودخلها جوب. البيض اللي بيخلو الساكر بتعايش فين؟ بالأبام. يوم باخد مين؟ البيض. هو يكون مين؟ الارض. يجي بقى ناس يتشرب مش الارض. تشرب المية فاهم مين؟ الساكر. ديزل جواها الارضة وتتحول القادة وتتحولها الناس عارف بقى الافسكه بتعمله ايه طبعا ما الافسكه بتاع و لو نقعناها دا برده تكون غامصه جوه الراجل مسح يتنقع بس كده يتكون طواط يوم عايزين ايه هي تطلع هناك في الميه صح يوم تبقى على عصايه وحاطين عليها المكنه مغلوله ولا حاجه وميه ايه ده على الفتحه اللي ما قاعدين ورافعينها على رجلي هي هتقس بالميه ده هتطلع او مقصه خفيفه على مين على العصايه في بنت على على عصايه دي بقى بيبر بيبر نور ما ايه مشدتها وكمان من النار وكمان هنا فين خلاص يبقى اسمها ايه ده ريكالكولاس في مدينه مين فاكرين مدينه بالعرب ال سيكلو شربات بتاع مدينه مين ثلاثه بص لوحدك متوت مين سكتوده تتصلوا طب دايما بوشيان لا وهي بيقول لي ليتش لانشيلاتا وزنتانكلاس 200 مللي ماشي شكل السيف ده بقى معلم ديجانكورس 200 مللي اسمه يعني ايه زانكورس اسمه اسمه سفال اسمه ايه سي فالفور سنتاليت سي فالفور هو باد كده تيب غيرون دي ملتدا دلتا بي سنتاليت اذن ما في دول اذن اخر الارقمين فينا وسط الضبطتين شط عشان افهم خلاص طيب اسم السايكلو ما اسم الجامد اللي بتاخد الكونسنت او شيء كاتو لكو البسولوجي اللي بيكون جيت امر مرس ما تكون واحدة والداء كتت حقك عيالي كنت جيت امر مرس بيستمع إيه؟ لا، لسه القدادة طيب معناه بأعور بحين واحدة <تصفين> سيكولوب معناه إيه؟ الأعور يعني بعين وحدة خلاص؟ نسمبرك اس دي مش جامع سايكولوب اسمه على بعض سايكولوب اسمه إيه؟ على بعض أعمل إيه الأعور دي؟ إنو أني عند عين واحدة خلاص طيب عندي كام كلمه اكتبناها 2 ادي 2 و 2 يبقى عندي كام كلمه اكتبناها 2 2 عندي كام كلمه اكتبناها 2 الشغل اللي انتوا شايفينه اهو في 2 مش لو حطينا هنا نقط 2 في 6 هيظبط القلم تقدر قادر مين مين دي في مين, مين؟, مين؟ الفرق بين مين ايه 2 فايه فا فا <تصفيق> مين من فيبتا واخد اكتر ايه اوكي عندي رقم واحده بعده مين مدهله لو فيها اكسات ازاي في صور اكس ده مين يعني ضغطته في ايه كوبايه وعندي في دماغي مين 3 strengthpisne tukaj voja jete kakake. HratiÖ, ten pozitační prišnji, kot mojibraniki, ki خلاص ده سيكلو بي ميم اول ما تشوف هنا ناسم الآن نعلمكم بسيناك إسترال و إنترمن عدنا كنا نقوم بفرستيشة و المنسط من قول إيشز؟ نجد أن نقوم عن إين؟ بفرستيش و بفرستيشو فرستيش أقسمناها خير وديهم خلال بفرستيششين والدور كنكمل معا بسرات أبسولة برانبيول أي زبوط كمينة؟ والبرانبيول من الأفلس والتلات والتلات الأفلس والتلات أفلس هذا الأن شوفه نقدر على الشريحه عندنا بس ده احمر ما اعرفش حنوصل ليه لان الشيت ده بتاع الكيمست بتاع الكيموستر حس ان انا اكثر بس بالظبط اسمه ايه تاني؟ ارمز اسمه تاني؟ ايه؟ بص كده معايا اول حاجه المقير الميل الميل من 4 ل 5 ميل ده ميل ال 2 ب 6 شكو ايه؟ ديس كويدا شكويدا شكويدا تاني ديس كويدا عايز عمد ثلماية يبارا كل الناس بكتالو رجلين يعرفين باك اين؟ ثلماية مأليك عشان عادي يقلق اين؟ عنده أربع أزواق من الليكس عنده كم ليك؟ أربع أزواق من الليكس لكم ليك؟ ثمانية أهم آخر رجلين؟ مسكوبين مسكوبين ليك؟ عشاني عارة في عوم، عاكفيني من الكاتب الميت؟ نعم تبقى عاملت زي؟ نسا شوفها شعبين في عوم شوف, شوف اسمه هنا ايه؟ كيش ايه؟ كيش ايه تاني؟ ضيس، ليه؟ تسموه كيشوانستي فهو الضيس عشان برمينات ولا تنبوري برمي، تساقوا لغاية؟ دابرتو برمينات على مين عال سبك، ما بسبهاش الحاجة التاني، في اللايف تنفيهم بشوية منهم بشكبهم درم، صح؟ برضو روشها بايه؟ دم. يعني روشها بدم وبرو من التعاملين على السبب. عشان كده سموها من فش لايس. طبعا اللايس بتطعر بتشوفه بعناك المجردات. عشان بتطعر بتطفل. بتطعف ايه بتشوف. بتطعر بتطعر ايه بتشوف. عشان كده سموه فش ايه? لايس. سموه فش ايه? لايس. ماشي. يبقى دسكويدا فش ايه? وعنده اربع جواب من بتطعرقهم عشان يعرف يعمل ايه? إيه؟ خلاص. طيب لا تقول اخر رجل نفسك اخر رجل نفسك مش هاعمل المية انت عند الناس يطاعملوا المية يزولوا يتباسوا بكثير بكثير بكثير بكثير بكثير بكثير مشيه طيب شاهدت مكتبين دي قولك عباد بيش فيه لا يعني يعني ايش جانع عامل مين السماء الله يادين السماء ايه ازاي لو السمك عايز تمشي كده كنت لك كده لو السمك عايز تمشي مش لك ايه كده عارفين الالف بالاحط وقعت داخل الالف كده معها بتدخل يعملها كده التوقيت بتاعك عامل كده فدي عامله زي مين زي الدفه بيقول عليها تي او فيش تي نايف يعني شكلها انها دافه يبقى رودا زي ايه زي الدفه اكْت اس يعني شغاله كإنها ايه داف شغلت انها ايه ده ده بشكل مباره جواحة بقى فيه الريسبراط والجيتا جواحة جواحة فيه الريسبراط والجيتا ليه أورجن يبقى الشكل عموما على بعضه بسكوية بس عدال الفيشة اللايب قبنش اللي بيها جيتا الريسبراط أورجن هي نفسها اكت قاس أور اكت قاس أور طيب احنا قلنا في الفيش بيرن بال... في اللايس كان بيرن صح؟ طيب دورتوا ايه؟ بنت. بس اللي يسكن ايه؟ عشان ما يسيش. كان مسك في شعرة. وكان عنده فلوس جامل عشان يمسك فيه. ودخلوا له السمتة على مضار شعر. والآل فرص اصلا ما عمسوش فلوس وراء. تحرقوننا ما يسكوه عشان يعوب ايه؟ يعوب. وما يمسك ايه؟ ربنا ام ربنا عمله اتنين سفر. اتنين سفر عشان يمسك كوم على التحلس على الليلة. على بسور السبب. على السكيز بتاعك مين في السبب. اه؟ معانته كم سفر؟ 2 عند التفكر 2 طيب لحظه عايز اشوف السمكه اللي رخله يبقى احنا لازم نعمله فين اي سبوت اهو اي سبوت عشان نروح ايه السمكه ايه نشوفها ووقع عليها اوزع عليها ما تسيبهاش فلازم اي ايه سبوت وهما الايه اللي تقول اي دي مش حوااج ده ايه حوااج منين العلاقه بتاعه الميه دي ايه? هنداني! دي ايه تاني! هنداني! دي ايه ما بين الهندانة والعنيش! هتونا عدت سالة دي! ومحنا وانا بتشرب ايه؟ دام. دام! طيب! جسم السمك مباره عليه بشور! يبقى لازم حاجة تكون طويلة! تبتنسى من امضاع البشور كيه؟ لحاجة القصة اللي هكتوشت دوة! عشان تشرب دام! صح؟ مربونا عاملوا بوك بابرة! الابرة يتبع من جسم استينج! مش كابرة من جسم استينج! بعانكم إبرة، بسمينا إيه؟ السنك بسميه ثالث السنك لفترسكم ليه كم ريكين؟ أربعة بيت أبعد مع كلا؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة أمريكا كم سدين؟ عمريكا واحد اثنين ثلاثة أمريكا كم سدين؟ الدخط أربعة أقول ضر كير الخنس تسمى ملاك زيل الله عاقين لو أسميه سيئة أسينا نسميه ملاك زيل ماك زله سميت ا ملف ماك زله اهي يا ريت اسمعي كله على بعضه كله سكويز والحته لايك ايه تاني يا بنت فيش. خلاص قص رجليك السهيق عامله ازاي جوه واحد 2 3 4 شوف ماك زله فين عندي والهيت الليجز ماشي وعام 2 سطر العينين مين اللي خلاص والاجنين دول مين ilankel. دي تاني اسمه هيركليس. اسمي تاني؟ هيركليس. اللي تاني؟ أرتوس. ومروه؟ هيركليس. بص كده الحته دي والحته دي. عامل جهه الايه؟ حقل ايه؟ ماركو فون يعني بنروحوا في التلات الوان ايه دو اللي انت لو بصيت على دي تحسها محدره شويه واحد يقول لك يا فون بقول لك يا شيبيرو يعني لو انا ما عرفت الالتلات الوان ايه دو خلاص يا جماعه خلاص مين مش قريبش كده اللايف ساعه مجانا سيبك من خالص هل... اللي محطوط ده كله شكله اللايف ساعه اوكي فيت في اللي زي كده اكسبلور يعني يا اخو التنين ولا بالرا؟ ما ضاع التنين ده التنين ملهارش سمكه شبه شويه دمك كده حلوين وبطوم سايبا ونازل معانا تقصيمه في السمك ان البن بطوم سايبا وايه؟ منزل راح على السطول اللي موجوده في بعض ال كلهم ملموك في بعض وبطوم منزله الضيف وخلع رجعوا بيت يجي الميل لازم ومشي يوسف مين؟ بسبر الراس بس برمين بس العلمية تحسن له بيرتريزيش وشكيه؟ يطلع لنا الارفا الارفاة جاء الابرد ايه؟ بس احناها بس البرده كده وفتتحرك عارفين ان الحلزون ده اللي كون دي كده؟ عارفين الحلزون ده, ده كده؟ تكتول بالابرده كده كده؟ اه مجاي يوم بزاق عليه موفا برقاوي بعد كده ينزل كده طرشه حلوه زائد لقيت مو ثاني حاجه اسمه ثالث ثالث ماشي احنا كده خدنا الصفر وخدنا الارض نيجي التالت دور هنبدا بالجذر نفسه هناخده نظري بس هنبدا بالجذر بس اللي ناخده نظري ايه بس صح سيطلو مش مبنع سمك بقصر دقو عايش مين بقل في مية وما درستو بيه مش هو انتا بجلتو بقص امرو يبعيد مين عن السمك بقصر السمك ايه انه انت غير كده ما خلاص؟ طيب الارج... الارجاصة السمك بيه؟ عالجيز الارجاصة التفين؟ عالجيز سيطلين ليه فالجيز؟ هولا فوقان هو ايه بعمل بشكل؟ اسكنا معايا؟ شاك نو؟ شاك نو؟ عارفين ساكر بينا حدوم شوية? عارفين ساكر بينا حدوم ده سيباله فورس. وده يعني اللي ما ايه? ايه? وده مين? الافر. ودول مين? ليه ساكر? الساكر بينا يجبر من ايه? من الافرين. هيدي بينا. الافرين التاني. في الحد للجسس. مجد طايد. عشان يناهر من الكلام. نفس الساكر بس البيان. في مين من الانتينه موديفايد عشان يقبل منين؟ من الكلوز عشان قبل منين؟ من الكلوز يعني فكروا اذا عنده كلوز في الاكل الجاست ما عندوش كلوز في الاكل سايفو يبقى عنده بير منين؟ من الكلوز من منين ثاني؟ من الفلوس. ده بقى عارف بك على على الجنز لما يجي الجنز كده بفلوس الاقطع الجنز ده هيقعد يقطع الكسره يقطع الجنز بكل هتجي تقص في الجلد المقطوع ده يكون في سمكه ثانيه غير المها شفنا لما فيش بايت يعني تحس ان يكون ضقم سنه خلاص تمشي بقى تحاوط الحته المقطوعه دي ثاني في السيكال بتاعه خلاص لما اقطع السمك طبعا سمكه الجلد اللي بتنفس بيها مقطوعه لا اخو يبقى اسمه ايه؟ ارجازلس اسمه ايه ثالث؟ ارجازلس مش اللي اعشان تتفهم مش الجنس دي بدخل الغاز وشو جي؟ ارجازلس اير و اير و يبقى اسمه ايه؟ ارجازلس خلاص؟ ودي ما تشمه ايه شريعة عادينا في العمر في الاخبر واحد في الكراستيشن دو ده اسمه ليغ لو الكراستيش اسمه ايه ليغ الكراستيش اسمه ايه ليغ اقول لك من قوسين انا جوز و جوز عندها 4 خططين واحدة 2 خططين 4 بس الاسبيشيس دهو اللي عنا لقناك كيف تكون قدر ده اسبيشيس ده اللي عندنا اسم ده المشاطه الخططين ده عميك ده ما يسموه انتوكس ما يسموه تانين انتوكس في باسي فالوسوركس مضطية 4 ايه انتوكس الاب من بعد عادي زي الويل عامل زي مين؟ الدود. عشانك نسموه أنكر؟ وير. يمكن ايه أصلا ترسلشة مش وير؟ بتتكون كبهوز؟ اثنين. الحتة دي أرفع أنكر. كبهوزي ده مين؟ وير. همالت ايه؟ همالت ايه؟ ايه؟ تيك خلاص يا جماعة؟ طيب. ايه اللي نحصل بقية؟ كنت تلقى اللي يكون على الجبن السبب؟ اللي ارتعها عاملت بهم. اللي ارتعها عاملت بهم. اللي ات شايفي خاطلك؟ ده, ده القابل ده الإكساسي بتاعي بذلك. فين الأنكس؟ شابوا حكة الحمرة دي؟ ده مدام اللي موجود بيه. غربعة عمضوا من شعبين في اللحمة. دي جيبتك شدة متعافية شدة. يعني عشان نجيبتك شريحة ونامية بقون جايب السمكة اللي تفضح بيها. أول المكان اللي موجود فيه في المصر وعدانات الناس في اللحمة عشان أخلص الحمول من اللحمة. فالناس اللي من بره عمرها ما تشوف الانكور هيشوف بس ايه الانكور فبس اول ما بص عليها قال لك دوده شكلها دوده صح فهمت سمينه ومرن الانكور مش باين لما شفنا الانكور فمعناه انكور ايه وير بس اسمها اللي هي ايه لير اسمها اللي هي اشوفها تحت اجد المع ايه? ودين مين? اربع. وما فوت او مين ايه? ساعة افتولي. يبني اسمها ايه? ليرن. اسمها ايه? ليرن. اسمها ايه? ليرن. عشان ما نبسلنا سوف تنسوكوا حاجة اجاب لكم سمكة في الارم. فيه سمكة ازرعو تليس ايه? سمكة. هتدوس في السمكة دي. هتدوس الفن. دوسك مينة سمكة ايه؟ هتلاقي فوز الفن في عصيك ايه? بس دي. عمي زي دودة. دي جدوله اللي دي ديين الليرن بس انا مش هشوف الانكو لا الانكو بتروح لجوه اللحم وتحت العين هتلاقي الاسم يكون الصوره طالعه تحت العين مش كده وبارك. دي برضه الانكو بتاع مين الليرن والانكو بتاعها بتروح لجوه اللحم بتروح لجوه مين اللحم يبقى عندنا الليرن يا جاران وعندنا الليرن يا على الستاير يبقى اسمي تاني ليرن اسمي تالت ليرن مفيش حاجه مطابقه الشكل التاني نيجي الاول واحده سبيشيا اللي عامل زعاله في رد رب ها ده اسمه ايش؟ كاليبر اسمه ثاني كاليبر اسمه رابع كاليبر كاليبر كاليبر ده من الملير ما لقيتش الملير مطفي يعني مريم وطاك فش الفش نوماني لإما فريش وطاك فش لإما مريم وطاك فش فريش وطاك فش يعني أسمات الميال العزم مريم وطاك فش يعني أسمات الميال داخل ما الملكة حاج مبير فممكن السيدين يشوفوه بالان ومين المجرد ببقى مبتوك كل حاجات بتتنسب مع الحاج بالمكان الموجودة فيه خلاص؟ بتكون من كام جزء الكبير ده أول تسيني وجزء الصغير ده اهو سيجمنت وجزء ده اهو سيجمنت يبقى عنده كام سيجمنت؟ امال <تصفيق> <ومن> مين دول؟ <تصفيق> مين تاني؟ ففينا سيجمنت وفينا سيجمنت هنا زي اول سيجمنت اكبر سيجمنت فيهم صح ولا لا؟ اسمها سي فالورز اسمي تاني؟ سي فالورز اسمي تالت؟ سي فالورز السيجمنت التاني بيؤثر سيجمنت فيه صح؟ اسمها سباسك سيجمنت تمام هو شفنا احنا بنقول ان استنال الصور بتاعنا الذكاء الشخصي للطبع هي اللي جابوا الثلاثه اعراض في حاجه بقول لك ليه في موفرات يبقى ده اسمه صوركس ده كده ايه صورات الجيني الثالثه ده ايه يبقى عندنا كام سيجمنت؟ 3، سيفالوسورال هو الاكبرهم، ثراكس سيجمنت ودي اصغرهم، وبعد كده جنتايل سيجمنت تحت في نرسم راس كامله زي ما على الصوره عكس خش ايه هو طب انت لو بصيت عليها من الناحيه الوعكس هي لازم يكون فيها سيجمنت واحده وسيجمنت لسه يا ممكن اثنين سيجمنت لا ركبتها دي سيجمنتس باييره وواحد السيجمنت مين الكبير عشان اسمه اكتركس في الصوره عكس واللي تحت شرس واللي تحت شرس طبعا الشكل واحد بيسبب نفس الحتتين اول واحد بيقول لك السهل شو رايك هي اكبر سيجمنت اللي اهي تيجي جنب الكون بتاعتك تاكل ايه؟ ليه؟ منجيء اخر طبقه المسطوح بتخشها كده دول في الاكل بتيجي ايه؟ منجيء صح؟ الكاندو بكت هو كله عامل اكل مسطح فهم جاي لازي على السمكة، فرج الهول منهم، فهم ايه؟ ماسك، ماسك بأكبر سيموتك في الجسم، فأجي دي كسم كله هتسبب؟ صح الله ولد؟ تكون مدور كده ومجوّل، عامل زي فكرة الفنجام، فقول عليه سوسر شير، يعني شكلة مين؟ الفنجام، قول عليه سوسر سير، سوسر دي سي ايو سي او،, او. قول عليه ايه؟ شير، ماشي. أجل حاجة، الحاجة التانية، ايه ليبقى بقى, بقى ارتباط عطوزه؟ الانتيني. ايه ما تقول دي ما انا عطور؟ الانتني. الانتنا تبقى على سكره اول مرة واخر مرة. هتشوف الانتنا عليها? صف. ايه سكر على? الانتنا. السكر اللي عندي بيسمك? لانيوور. لانيوور. لانيوور. مجامع موشينتو ايه. وقبقتنا ايه? لانيوور. ايه اللي اكراكتيشة ده هناخدوه من النار فتحكته اخدوه خلص ما فيش حد شبهه بس شويه شبه الاخمر شفت ده بس لونه ايه؟ اه الليرميا بس الامره دي قال لي ده ايه؟ شويه ولونه احمر الدنيا بقى موجود خلاص السايكرو شفت لازم كنت ارسمها الاول ايه ولا حاجه صغيره مين؟ كاجو دي سهله ده خلاص دول اللي احنا ايه هناخدها الجزر ما كده للبروتوزوم حد من حاجه من الوالدين؟ الحمد لله. مش هتاخد في كده. حد يقول لي ده ما على حسب التكسش الاولادين من حسب الحرم دي والا دي والا ايه؟ اللي هي دي سبيسييز. يا ها؟ هذه كل اثنين ليس كفين ليه بكم بالكسر؟ وحاجة اسمان من السبور وحاجة قلت من السبورة دي؟ اعرفت لكس بس, بس يا أولاد ليه مش هنعبك يسيهن؟ طيب عندنا كم واحد يساركم السبورة؟ خلاص؟ وعندنا السبورة وعندنا ليفتو كنتركس صح وعاملين حاجه اسمها هنا ليفت سبور صح يا اولاد السمكه من كل جزء من في بروتوزوا بالصفر سالب ماسيف صح ومشبك الفرد ده مين الفلاش الليس طارق كان له من ناحيه التست دي انترنال والمسكوا الكوره ليست في مشيتكم كالباتكم الكوره في التامن او الانتش هي موجوده برضه في التامن يبقى صاروا السبوره والمكسو ايه سبوره في الحقيقه عاديه 34ه ما تركوش الا بتصير واحده بس بنقوله دي ما تخش منها اي حاجه صح احنا بقى هنا عشان عندنا السمك ده هنلاقي شويه سبوره وشويه مكسو ايه سبوره حد يقول ايه السبوره بتاع السنيس اللي خدناه المره اللي فاتت في حاجه مع دكتور ابراهيم اسمه ايه اللي كان فيه ماكرونيوس ومالكو وابن حاجه كده يعني اول ولا ثاني ولا حاجه في الاسبوع بس بناندين في المعلومه لا عملت بناندين واخر لما تاكل تريشيليت قام عطوك قالك اسم الكوره يا ولاد ومشان خاطر ولا هم واحد بس اللي بيجي بتاعته اللي رئيس اسمه بناندين عرفتها معايا اعملها صوت عين الاول عين الثاني <تصفيق> <تصفيق> ما أنا ما انت حلوة حلوة ما طب دي مش بتاع كده كده اتحب ايه انت بخو وانا بقول مرني ده ده انا حلت ايه ما هو انت حليت هو على حسب الماضي ما انت مش هناك يا كابتن طب بالنسبه لك انت حاسس ان ده ما هو انت الماضي فاضي الواحد لما يفتق منه فاضي وفي ناس هبابه كده بنغلط الهبابه عن انت قلت الباقي مش باين ده صح طب الحبابه دي في على مش الثاني انت ما قولوا اقدر ومتقولش مش عارفه ولا ما اعرفش مش عارف ايه على حسب تمشي اكسي على الجسم انا بقسم التليفون على حسب توزيع السي على جبقا تقول المجموعة التي السريا مغطية ايه؟ كل. حانا بخم كل واحدة من مرفعه ايه؟ بس نقول ايه؟ التريب. في المجموعة الثانية. السريا مغطية على الفطرة البت بس. فانتوا اللي عنهاي. تستميها هاي فطرة؟ تسميها ثانية؟ هاي فطرة؟ التالي. على الفطرة تتاحب بس. ايه؟ حوالة. قول على ايه؟ Ko pravo so pokirati? Eh mi? Jasne سيديل رارد معاه جاي ساتر يعني قاعده على السته سيد ايه سليز سيد ايه سليز حاول يلا على حسن السلم في هولو بيبرز بيمثلوا هو فيها ايه كله هايبر تريكس يبقى في عنترن بس بالي تريكس في الاخر على حوادث ماسي وسيديل سليز هناخد من كل واحد ايه ولاحظ الاربعه دول مثلا لذلك من النص بس أنه يكون شرايا ومن النص بس أنه يكون شرايا في شبهة عيالي واحد شمع الشمس ودرشة بيداني طبعاً نفتلعات الشمس؟ ونفتلعات الأن نفتلعات؟ ماشي إذا كان هناك هاي هناك الكرس؟ وصفالت ليه؟ نبدأ واحد، ده مطري بس وده يليف متحادة نظر كتير طبعاً بسيطة متحادة نظرية، ويقوم بسيطة نظرية، يجب أن تزيلة ده؟ لكن ماذا تعرف عنه؟ انا كاتب لك الاسم انت طلعت في الطاوله اصلا اسمه اكس يو سيريا اكس يو سيريا اكس 1 اكس ادي التطبيق بتاعه ده يبقى اكس يو في سيريا ليه اكس يو سيريا اسمه, اسمه, إسمه, اسمه, اسمه ايه تاني اكس يو سيريا اسمه ايه تالت اكس يو سيريا الحاجه الايه ده هنكون بنسموه كايلودينيل ودي الشريعه اسمه ايه كايلودينيل ودي الشريعه اسمه تاني Kind of the hill in, in, in, in. in. in. -yup big če tava mi? Vojo. Vse je že morajo. انا <laughs> اخضر هتلاقي اشارت الجوال بتشير انت اللاين الشكل بتاعته في اتجاه المنظر اكثر هيختلف دي مين دي مين السابع في الملاد العام على جسمان بس الوقت على جسمان ايه الوقت فوق والوقت فوق دي جوه واحده مين ده تحت ده فيه ايه فرقوة. طب ايه؟ بقا ايه اللي بيحصل؟ الواين سو بده يتفدى وتنزل التروفيات التروفيات دي زي انت لسه حاجه موصلين لقاه لما يبتدي يطلع يبقى هو انتس في برنامج ايه؟ سيس جوه هتتكون حاجات والحاجات دي بتبقى طويله كده ولازم تتشارك في جيت يبقى طويله ولا ايه؟ سيل دي اسمها كومايس تاني كومايس كومايس بتحط الميه حتى لما تلاقيها يا مدام مرقوق ايه ما هينا وش السمكه عليها الدوائر شكل اسمها واد سكوت ايه دزيز والدواره دي بتاعه رقوق جوي بتاع اكسوكسري خلاص اداه بتفتح سيت اللي بتفتح فجلسه بتنزل فين القاع اول ما ينزل القاع يقوم عامل سيسه دي تقوم بواحد حاجات عطيه كده باصه بسميها اومايز الاومايز بتنحط فوق تدور على سمكه تروح تعمل عليها واد سكوت هي البين لاما نوة صدعة السمكة لاما سيسة ايه? النوة في تضبيطة فيها كروفوزيت وشيسة ديها اكتوميت. كروفوزيت نازل اكتوميت وطارس. كروفوزيت نازل اكتوميت طارس. سهلة? سهلة? بيجي لك بس ايه? اه جيب شوط نوتي. اه اه بس ايه. بس انا ايه. بس بس اكتب اللي هو ان هو سمع الجود خيضة ان السلية بين 30 سنة الماضية ايه كله واعمل اكتب ان هو في المريل في برش وطال فيش ماشيه وابتب ان هو شكه عامل ازاي في ايه الابوشة للغيشة وبيعمل مرض اسمه وايه اسطول تزيز ان هو على جلد من السماء وابتب ان طيب صنجل تتاك danak. Danes se bo وده اسمها ايه دي اسمها ثاني طب انت بقى لو جبتها بلا شريحه بتلاقي دي كل واحده من دي <تصفيق> بس بتاعته مش وده هيشرح لها في الرساله خلاص خلينا على ده لا ديزيت دي الداعي سموها بري مش ده فين السريع هنا هنا حوالين مين لاريستس حوالين مين تاني لاريستس اسمها تراي كوداين تراي يعني ايه بتتكون من تفاح كم حلقه في أو الحلقه اول شايفين الحلقه السودا دي ركز عليها كده دي كنت واحد اهو الواحد اللي فيه سنه سنه باللتي سنه دي سنه باللتي ايه دنت يبقى اول ديتسايره اسمها دنتيكولار رينج اسمها ايه دنتيكولار رينج ليه تخيل دنتكل بس اقطع لحم السمك على شكل اسمها ايه دنتيكولار رينج اسمها ايه الديكو رينج خد كده خد منها منهم في الصوره واحده بس هطلع كده صح والثانيه جنبها هنا والثالثه جنبها هنا هاعمل ايه دايره اسمها ايه دي الديكو اللي بره عليه ده اسمه بليل اسمه ايه بليل القوس القوس ده اللي جوه اسمه سول يبقى فيه بليل في ايه سول هيا خلاص يعني والرجل اللي بنقول عليها ايه احسن دي الديكولرين اسم ثاني الديكولرين اهي بص كده معايا شفت الميل كده اهو قلب ليه؟ شفت على الشكل ده جوه دي ده كله بقى كده اسمه ايه رينج وكل لازم بين ديكولر رينج اختلافهم مفاطعهم شكل بيت ايه شكل السهميه على الاستودنتك الرينج انت ما طيب ده ايه سبيش ماشي اول نقره احنا قلنا اما تاخد ثلاثه رينج دي اول رينج اللي جوه هناخد الخيط اللي بره يعني احنا اللي جوه احنا مين اللي بره خالص مش احنا سميناها بيرت ريكس عشان السيل اللي حوالين الكيس ديسك مش في حوالين الكيس يبقى الطبقه اللي بره كده مين يبقى في سيليا وفي ديكور رينج ما بينهم بقى عميزي عشانك الشمس منسك دي الفرسيشن حتيك هيا محامي تقدر يا, يا واقعي شوي شو مستقى وبرون تسخزيب حاج؟ بحاج هيا بقى عندنا بinee? جوه الانتوصل الرين وما بينهم كيفية بابيس تكون تبا. انت بابيس عمgram نزا شاعملي الشمس. فasanهوها ربعلي نوبوس على مين؟ مين رادي لبن. رادي لبن. ايبك حنطبة? الثلاث. من تؤكل الرين رادي للبن وطبك السم. من تولى الرني راي independ وطبك السم. من تؤكل مين؟ السم. بين شايفين الشمس دي بين مطلوب قراءه شايفين دي دي كل واحده اللي فيها تحت اللي بالشطبات مش هتاخد سرق... لها فرق لان هنا بتكون شبكه الجمسه وحاجه اسمها فوتو هنا سابلنا خطه طبعا الخطه اللي قبلها خلاص بيجئونها بني تحت من الخطومات الشمس ده ايه بس لون ايه بني لون ايه ثاني بني اما نيجي بقى للهاك اما نقرب حالتهم بنجيب لهم مين الترايبودايت فئات اللي هم عندهم 4 5 جمباره طبعا ما بنجيبش هنا قال عم امتحان فبنربط حالتهم بجيب لهم مين بس برضه في ناس حتى لو جيبته لهم امتحان بيعطوه ما بعرفوش حاجه ليه هتاكوا ترايلاين وليه واخد ده الامتحان ايوه على خاطر بس اسمه ايه اشتغل القات تراي وجي تراي وداي شمس تراي وايه دايم يعني يبديه روية في ساعة التسامة ده نشاهدوكم يعني روزه ايه؟ انا عطاقوا لما واحد بما بسانة خلينا بهايبوكس الهايبوكس احنا قولنا السيلة موجودة ثاني عزبانوكس واحد اسمها فيلو جناني عارفيني الالف الالف يجب في السموش الالف طبعا عارفين الالف يجب موقع هاوك صريحك سنو فريحك مستموك يا؟ اول دا ياجب سنوك مستورك و تشارك ديال خيوة من ايه؟ بدين احرط الشيف هرط ايه؟ الشيف والهرط <تصفيق> الشيف <شكيه> لي مالك؟ المين ستلاقي <تصفيق> هرط شيف ليه؟ هلين عندها تحت نورش عندها تحت ايه؟ نورش هو بقى ايه دي دي بتبقى ليها طالعه بتبقى الارشيفو طيب احنا اتفقنا ان السي هايف هيبقى نجيب مين البنتر على البنت هتلاقي البنتر في هنا دولتين في دولتين فين وهي ارش وهي هاي برنت فدي ثلاث هنا ده خطوط سري ايه؟, ايه دي سليز متفنه سليز لو يبقى عامل ازاي عندها محور اليوكلس ومعاه مايك عشان عشان على اليمين مايك دي عندها تم خلوي تم خلوي 800 اكس 1 خليها الاثنين يعني ايه سايت عشان عملت ياخدت كام ده عامل ازاي ساعه ممكن تصل ليه ممكن يوم ممكن ممكن ممكن الاقي دول فلوس ممكن ايه في ايه باتيوز دي اسمها ايه يا اولاد قير هي اسمها ايه والثاني اسمها ايه والثالث كلمه ده طيب ده طيب تحت المرصودات عندنا طلعت مش خاصه مميزه بس دي اتجاه مش مين؟ النمش هتلاقي النور صفر خلاص جواها حاجه حمراء هنا اهو دي ما نسمع تاخذ القمر اجلسي دا؟ السبب بكامل خدمت الشورة شفين دول؟ شفين حاجات الشورة دي؟ دي السلي، شفين الملونة دي؟ دي بيوكس، يا شكلها الالف الالف، وطلاص، شكل دي؟ الالف، شكل دي، الال، خلاص شفين دلتا دي؟ دا سايد الشورة ماشي قاعدين يعني انا بس هو ممكن بس يعني في الفرن وهنا اللي كان اسمها ها كل محاضره بتديني انا ya ta kan mesh ana طب انا جامد يا عبد الله دي نافع خصوص ده كده طلاب يعني الميم الصوره ما بتش مين الكريت قلت لك معانا الميكس الكريتيه دول دي من الحكايات اللي بتعمل بما لا حاجه كانت في السيستمين في التيشو احنا ايه اللي خلانا نعمل السيستم ده كده بالليل السرجوله هي لا يا ابويا شطته ده اتفقنا هيستنينا هيستنينا وكمان هيستني في الاولاد ال 16 ال 6 السيس كان كان بيستنى هنا هون باي مين الضخم التخين اللي بيحب ينام على طول في السيس اه <تصفيق> يا <ديني راي> <تصفيق> دي نيره مين براد براد وخطهم احمر حطها شش براد شوش بقى بسميها مكس سبور عايز تحسس هنا بس ده سبور ثاني سبور السلسله بقى ثاني سبور السلسله ثاني حد يقرا الاسم ده este je jo يعني على اساس احنا جايبين لكم منجيل اهو بتاع النوت محدش اللي عليه ارنوت هعمله عشان مره بقول ما تسيبش انا ورق ارنوت يعني ارنوت وهعمل قدامي كده قلت انا عامل قراميط هيدي ايه الطمطه ايه اه وكمان اهو دي كده اني اني انا لا اي حد سالني من الماده بجاوب عندي بجاوب لان ار تي المشكله ان مفيش حد سائل غبي الواحد عارفه ما هو في قدامك ايه يعني اقولها اقولك يعني اقولك انا جالي كان بيقول لي واقف في البلكونه اهو مش عارفه او بالظبط كده خلاص يا جماعه هتيجي تبص تلاقي في الارص وطالع منه شعاع كده ايه ده تطبيق طب بس دي أبطل. أبطل دولة دي بقى دي كيت دي كيت قطب ده الكوبر ده اللي بس دي اللي مش ايه طبيعيه يبقى دي ايه النوبا سيست فين في الكيت فلاي باختصار النوبا سيست في دي بنت ايه فشار اخذنا سيست ايه ورحنا للكامبوسو عشان لو سمحتم عملوا لنا سيست في عشان نشوف ايه السيت بتاعي ده ماشي ده الكيت ار وده الكيت ديسيز دي مين السيسه يبقى دي النوبيا مين سيسه طبعا الدكتور بره ما رايحش نفسه واحد جاي تقرير على اللي هو السيس سكوب طب ما انت تكون مريض زويا السشن بتسيسكو بتستخدمه صح اما انت جايبه سيسه انت حاجه ومطلعها لي تقول ايه اللي فيه ادي النوبيا سكوب شكلها عامل ازاي عارفين السكريه هو حد يقول على الضغط اه بس التانيه مش كانت دماغ كده مطالع لها دين والديل ده كان ماسوق الدنيا كده على الجنب واحد. اسميه ثاني بولار كبشور. اقول لك في لونة في العوض. بساميه بولار كبشور. بسميه ثاني بولار كبشور. تحت في بس يكبلاس. بس السيحة دا بلاسة داتوا بصفور. فبسميه بصفور بلاسة. بسميه ثاني بصفور بلاسة. اشتر حاجة فيه حتى ان في يكون بكبلاسة مفينه بكيوه. بكيوه. اعلم عليكم بيقول البكيوه جي لما جعز ده بيتحول للون لازع فكان لما بنحط اللون على البكتيريا شوف على نفسها فليكن في ايود بقوم عامل المكتول دي المكتوله اللي بتقول ايود ان بلس كتيو ايود يعني ايه ايود تخيل مه المكتول ايود ان بلس لو بصيتك انت كنت تشوفه زابط زيها ورايا كمان بصوا كده شايف الحتتين اللي هما السماوي دول دول دول ما هي دي اربعتا كده الاسبوع الحتتين السماوي دول كابشول بس, بس, بس, بس انا مش هشوفه واتر برين عايز اجيب شايف الحته دي لازقه قوي دي ده ده لو بصيت على بوله مسديه بحانه شويه هتلاقي نقطه هنا في خط ده ميني. ديه ديه. ده ميني؟ ده، تشبنا عنه البخ منين؟ يبادي ده اين؟ وهين نبوي، يبادي مين؟ وهين نبوي، وهين نبوي يا سبو ده اين؟ وده السسن ما استحنك، شو حوضح مدي كمان ده نصدراتي ديكتت تمم دول خلاص يبقى تكلمنا ايه اسبو فيلوجيا ايه ثاني اسبو اللبناني قابلنا عندنا كام عينه على الشريحه وايه اسبو اخر واحده اسمها ميكس زبولوس اسمها ثاني اولاد ميكس زبولوس اسمها ايه مكسو فور اسمه ايه مكسو سبور ما بيطولش السبك. دي موضوع في كلها تفكرنا السمكة. بسعى السمكة نعينا السمكة من دفع كلاهو بطلقة برجة. تأكيد السمكة كامة. فبسرنا هنا وفتقناها ونصرنا لديكها. فدي فكان في الانتلمانتوري سيلس. جاء في الانتلمانتور سيلس كتير مشبوك. فبديك دوسة دي عميلا بسهم بيسو كي ده. الشريف. النار بطاق الاسميني ما احنا تعطوك ده. خلاص. وتلاقي كده وايزه كتير الدوائر الزرقاء الكتير دي دي وإنما تبايدين فينوكوي بايدين فينوكوي يبدأ لقنا نفضه من في البروت والزبط لأ شفت الشمس لأ شفت كان رايك وغين وشكناها يلونه بون الشمس بلونه هي شفت قطرة المياه دي كان القذب بس نوت ولونه فصاصي بس هتنوك لسه درمع خلاص تنين قايب تنين طيب لا شفت جيل في القرص جيل فيها من كفاة السس دي بقيتش مين? السس. لو شفت حاجة في اللي هي, هي؟ مين فوق لها يا دي مين? النبوية سبوك. لو شفت حاجة عشان اللي اشنا عانيه ده? نكسل. هاقوم قادة من الاختار ونكسل. وبجده انا خلصنا الفارق.